وإنهم يكونوا ميتون ويطل من دونك ميت كم يأذل الشيء لكي يطلع الشيء ورحوش النول لمن دونك ميت هذا الوحوش نفسك مغلطة ثم إنكم إذنكم يوم قيامتي قيامها يوم كيس عند ربكم ربك فمن أظلم فمن أحد أظلم كذلما إذا كما ذلما ممن أحد كذب كبير أبورتك على الله الله كبير أبورتك wa waxan alle diin ka dhigin diin ka dhigay wakaadaba been iyo sidii sidii funkii xaq ahid beeniyi idoo rtijaahu sidii xaq uu u yahay alaysa miy aanu ahayn fi jahannam jahannam dhaxdeeda maswan mekaanu nagaadili khafir nagaalada way istaaf inkaari away allah wuxuu leeyahay cid ka dulmi badani wa'iday cid allah biiniyina xaqi marku u yimido diiday marka fiidana masuul kaafir u hawiyo qofki sidaa yeelo ala ku been abuurta xaqna diida waa kaafirbay macnaha ka dhiganta marka فما أحد كذب أظلم كذل من أحد نك من بدنه ممن أحد كذب كبين أبورتين على الله الله كبين أبورتين وكذب بيني بالصدق فنتي بيني حقه هاي إجاه مركوين ليس ميان شأنه واهين ليس ميان واهين في جهنم جهنم الدحذرا مثوان نجادي لكافرين قالا والذي ك جاء الليل بالصدق فنتي الليل oo sadaqay ay rumeyeen bihi ka ulaa ay ka ku wasay kumul muttaqona waye meshii waladida adee mufrad laga dhigo ila waa ismowsuula jamaa waa laga dhikara mufadnay wuxuu noqon waladi nabigi baa kulli markaa waladi bihi waxa fi أحد ك جاء الليل بيصير كرمتوا النبي الله محمدا، وصدق عيرومايان به السلا، ورايك قوى سعرومايان هم يجوا المتقون أو كم، كرمت الليل، وقوى سعرومايان ممننتوا وصالحين تي كل جدبا متقين، لو محاوسوا هذا قوة متقين تا ما يشعون وحيدون عند ربهم رب يأكثر، ذلك السداس سنة جزاء حسينين قوة صم فلأ قبل إنه إلهي أفجيه حقا ليكفر الله الله إنه كتيرتره عنه محق هذا السؤال الذي كي حمانتي سأعمله عمل فلان يجديهم أقوى بالمريء أجرهم أجر واضح بأحسن الذي كيك أغفع عن كانوا أهيان يعملون أقوى أعمال فلان الله سبحانه وتعالى وحليه لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم وآخروا لهم ما يشاءون عند ربهم أدونك أن ننستدودونه الكرامتر سدي سباة Nabiyow Muhammad maalintii badaf markuu iyagoo 311 dhowr iyo toban kuninoo howaysan ay is soo orfisteen waxii habeenkii uu dalal albaabii Abu Bakar Sadiq markii dambe يا رسول الله yaa Rasulullah intaas ay inagu filan marka qof heli karo adduunka siduu doono ma jiraanka yaa marka kuwa muuminiintii aakharna بهير waxa la waxyoonan bihiiri oo Jannada ah dadka muxsiniinta abaal-koodaana sidaas muxsinku qofka Ilaa si soo halka miisku waxa way dadka quraanka raacay ku amal fala muxuu allah subhanahu wa ta'ala u waafajiyay oo mutaqin u yihiin ay sameeyeen oo ku abaal mariyo ajirgoodi waxa sida ugu عمل amalkii ay sameeyeen xataa khairka aha ka ugu wanaagsan wa alquraanka kuwa quraanka runeyay ay raacay kuwa sunnadii nabiga raacay wa kuwaa kuwa waxa lagu abaalmariinaya marka u tala dareysan in in la ku wa ku beesto walidi ahadkii ذلك الصداعسي جزاهم حسينين أقوى صم فلان أبالكوا دوين الله سبحانه وتعالى محور حق أقوى ليكفر الله إن الله كثر ترى أو كبا بيعانوا بحقه الأسئلة الذي كيح مانتيس يعملوا عمل فلان ويجزيهم أقوى أبال مريه أجرهم أجر أي متع وحلقوا إل دافعي أجر جي أي, أي شقيز دام بحسن الذي كيك أوقفي عن أبالك أوقفي عن كونه يعملوا عمل فلان عمل قولي أدنى بكي ليشوجعي وحلا وحى خيراتها كأقص رأي يم كل يقول له هذا أبى المارين عليه سلام الله ميانه آه بكافن كي كفل عبدها دونكيس ويخوفونك ويكون عبس الجلنة يان بالذين كوي بكوع عبسم بدونه الله كسره وعياه و محمده إلى يهو يان ومن يضل لله قفقة الله لم يه فما له مصنان من هذا وحنون يا قفقه إلى <سؤال> هيلم يوحنون كلام تر ومجاهد الله <سؤال> قفقه الله <سؤال> هنونيا فما له مسون من مظل وح لب كلام تر عليه الله الله ميانه أهين بعزيز في حبذا أصده دون ممولي الانتقام الارجود الساحيبه أولياء الله وأنبيه كمديهن وق الارجود الجالذي لبتي الله عليه وتعالى الله ميون نبي الله محمد ملك waxbaanku yeeleeyeen allaah doonkiisa ku filan oo waxba mayeli kara nabigu habeen habeenada kamida uu xogay cabsadaareebay wax wax waardiyaha iga qabta yaan ku reyn marka warma iyo tuwata yaa u yimid markaas waxa ku soo dagtay wallaahi yaacimo ku soo dagtay oo nabigu sidaas uahay allaahu ku filayha adonkiisa waxay kugu waxay leeyeen kuwaa kuwa jaafinaya marka qofkii alla luminaa hanu ninkarade qofkii alla hanu niyaa sa ar ya luminka aka yaab Allahu aziz wuxuu doon u sameey argudedu saahibuhu awliyadiisu wuu argudi Allah subhanahu wa ta'ala aleysa allah almiyan بالذين كون من دونه ألا كشكيع عابدين وعليه كونوا وحكيا الإلهي عايدا كدا ومن يضل لله قفكه ألا اللهم يه فماله من هذه ومن يضل لله ألا قفكو اللهم من هذه وحنونيا ماله ومن يهد الله ألا قفكو حنونيا فماله مسكونا من مدله وحلميه عليه سلم الله ميونه أهيم وياه في عزيز كه غالبه عيدنا كدا وشقي كرين ذنت قام الارجود صاحبه أو الذي هذا وليس سألتهم هذا القالة وإنساءه من أحد كيبا خلق سماواته سبوجين كأبو رأيه والأرض لا يقولون أن السيطان سبحانه الله بأبو رأيه فأنت أخبركم أفرأيتم بالوحرامة محيئ ذلك ما تدعون أحد عابده سانو من دون الله ألا غيرك إن أرادني الله الله دوء إلى الدون بالضرر هل هن يأيهم كوهد عابده سانو كاشفات الدره لبكيس كوهئة الفايد ميأيهم أو أرادني هذو إلى الضن؟ قال بالرحمة وناجي الرحمت. هل هن ميجين؟ ممسكات الرحمتي. الرحمتي سكوا قبنا كرميهم. ذبل ويدي كوا. المحيلا تاعي. الله نبي يقول في لا خير سير مي علين كرا مايا. وحنا أصانقلي ذي ووحة. قل وحات إلى حصب الله. الله يقول فلا. أنا عليه الله يتواكل وثلاث سهرنا المتوكلون كو لا تدا ساارتاي لويل محمد وحالي ولهاد تكون وي دي سو تيلا سماد اردو يا الله بعدي صفه تفيلو دن ويفوما اسناي صفه تفيلو دن خالق نمد يي ساتيق نمد يا ابوورك iyo كل iyo sidaas oo kale kuli wada farbaysnaay kaliya waxay diidayn uluhiyya sifatu uluhiyya sifatu lada balaya ilaah nimada umay diidayn in aan allah lagu marka waxaa la yid bil wada weydiisa samada iyo ardada iyo abuuray dabcan ما bay iday marka waxaa tii oo bilinnu ka warramaday waxna la soo kadiisa caawudaysa hadii allah dib ila doono miyey لا يقولون وحده الله وابو ربك قل وحات لا افرايتم بل كفرتم هان كفرتم معنيد وحوي يعني بالمحيد الله طيبا كا دغانت ما تدعون وحد عابد يسال من دون الله الا غيرك إن أرادني الله الله دو الى الدون بالدرد هل هنم ميه ايغو يين كاشفات الدرد دركيس كو فايدي كرا او ارادني الله الى دون بالرحمتين رحمه هل هنم مي ميه ممسكات الرحمه رحمه يس كو كرا مايا ولو حاترا مركا حسبي الله الله يغفر لنا أنا إذا دين ما بعاني وين الله باي عليه الله يتوكيلون متوكيلون ياي الله ونا ثلاث سارت سارن يا قوم تلقوا اعملوا عمل على مكانكم طريقة أتكتب عن لا وين إني أنا على طريقتي وماشي سومالي ترى عيساب الدين وهو يعني إيش كميت بمنهن مرك جهاد مشر الله لليه فسوف تعلمون بعد وجانته أنت من أحد يأتيه تعذاب يمد عذاب العذاب يخزيه يحل أو يحله عليه دشى سعذاب العذاب قيمه الدائم وعات كنت لباليني إذا نكون السيدة ناس قاعها أنا أقول السيدة إذا سانها بالعذاب عذاب ككرنه وبنعرف كذن وأولد شو ناوي إني معكم منتظرون أولاً أولاً أولاً قلواً حاترا يا قومي تلكيو اعملوا عمل فلا على مكانكم مكانكينة يعني ضريقة دينا كو عمل فلا حمانته إنني أقول عامل على ضريقة دينا كو عمل فلا فسوف تعلمون مرداً بادئان دونتان من عدة أو عذاب العذاب يخزيه الدلية أو يحل أكدق عليه دوشيس عذاب العذاب مقيمة الدائمة عذاب الدلية يأدو يدي آخراب الله وحده إننا نؤمن أنزلنا واندجني عليك دشادة النبي الله محمد الختابة للناس اللي أجل الناس دتك درسي إن دتك جالسي شود وجودك بالحق حاله وكل دهان يا فمن يستنا قفكي هانونة فلنفسي يبوا هانونة عدك فلنفع النفسه يبويه تداو هانونة ومن ضل قف كل فإنما يضل وفقوله عليها على ضرها نبكى ذنبه كلما يعندنا وحبكم يني oo ma antu adigu madaxeed calaamto soo bi wakiil masuul ka ma tiid Allah subhanahu wa ta'ala adiga xilkaama saarba mar hadaad gaarsiisay qofki isagu wanaaga soo is taray qofki dibaato وحاط إلى باله يدي إن أنا وأنا أنزلنا أبو إن أنا وأنا أنزلنا الكتاب كتاب كمان سوّد يدي للناس لأجل الناس دت كدرس يبان سوّد يدي إن ينتد كوكه بالحق حق سبق كتاب فمن يتدقفقيه أنونا وإياه حق وافشيه فلنفسه نفسه سبويه تدعوه أنونا عدنا وحماتهن ومن ضل قفقيه لمنه فإنما يدل وحوله عليها على ضر هادب كذا ادلو حكومه يلي وما انت ادقنا متي النبي الله محمد عليه كو ادشول بوكيل بس فيقول كمتي الله الله يتوفاو وكهيا الانفس نفها حين يموت وور كدبشادهد اكتهد والله تيتينا لم من في منامها حرددتهد كو كايا والله تيد وحي الله اللتي تقضاء كُل حكم عليها الموت لمشهد النبتة هيد ويرسلوا سودا أرفعتيك لين لمشهد إلى أجل المدى مستمر لمن عابي إن في ذلك أنت وأحكوسا الآيات التي لا وعي لقوم قوم يتفكرون في كلي الله سبحانه وتعالى الموت الكبرى هي الموت الصغيرة وموت كبير هي موت كبر روح مركود أن الله على وكرقان ruux markuu saaxda nafti Allah uu ka qaaday marka waxay ku kala duwan yihiin ruuxa markuu saaxda nafti la qaaday nafta ku dhixjira iyadun ba kor loo fiidino sida qorraxda shucaad soo qorrax shucaad inaga inama hayo shucaaca iyadun ba kor lagayn markaasu tiimo lagu xukumeeyna marka cali ibn abi talib wuxuu dhigfiyada oo kale naftu intay xagga hawada jirto qashaydaanka ayna u iimaadnin fiyada ay aragsaa waa riyada runtaa marka ay dhexda soo socoto sheydaanku meelaha ugu yimaadana fiyada ay aragto arriyada baanta marka waxaa naftii qolya waxay dhayn ruuxda iyo nafsu waa kala laba oo naftu noo waa waxa lagu يلا ما يحصل كقولها إذا وباكر لجين سداشوكان. مركب وسودين مركب الله السداية. دع الله س. سبحان وتعالى صورات فكرتان وعبودان ما. دعادي النبي قوي كم هذا؟ اللهم أنت خلقت النفس وأنت توفىها لكما ماتها ومحياها إن أمسكتها فرحمها وين وين نفصلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. دعادي النبي قوي كم هذا؟ إلى يوم نفتها مركب هذا سوء لين ويدو. إلى هذا شو علشان الله <سؤال> إلاليه، <سؤال> والدعاء نبي. الله ألا يتوفى وقع أياء، أوفسداء الأفوص النفيه أردن. حين الموتى عند مشهد هذا وقت هذا، والله تيتينا وقع أياء، الأفوص هذه كوعة والله تيتينا وقع أياء، لم تمض عند من في منامه ودده كوع أياء. فيمسك الله وحين، ما لو أجيء بقاهين. الله تيتى قلاؤه كحكمي، على هذا الشد الموتى عند مشهد وينين، ويرسله صادين. حلف راتيكلا عندما شهد وين لوحكمه إلى جل المدى مصمت الله يعني جريدي سجالش إن في ذلك أنت أوحكوسه الله سبحانه وتعالى تتركيس لآيات أدلة وين لقوم قوم يتفكرون فيكرين تتفكرون لو حوي قفك عقل قادكش قيسيني وين قفك ما ما كم أحد كفكريس هاي وقدر إذا ما تفكرين لو يلامي تفكروا في الخلق لا في الخالق مركات فيكرينو خالقه كفكرينو موجود ده رياح موجود تاعي رياح حقول شو قا واحد اسمع ده سيذهب الحتة زيله خلقه كف فكره بليه هاي سمة دي أرضه دوست سماجرا بلدات كسيدوست سماجرا هذا الهدف الدراسة دوست كسماء يابا على ليه أميت خلو موحى السمايستين من دون الله لقيك شفعة أكو أشفعه أدون كتشوقي شفعه قل وحاتل مشفعات سميستين أولو كانوا هدا حتى حتى شفعاتهم لا يملكون قواهم وحبها ان شيء ان شيء هنني ولا يعقلون وحبنا ان غننه بركات دن شفيع لغما سبب كارته لله قيامها marke la tagu bay tagantah الله شفع قاد وان لك الرهال نقود إلا من يصدام روح شفاعه قادنا وان الله اذن وي شفاعته marka adoon ku cidna shafiic ka samaysaa adigu shafiic ilaad noqoto isku day inta aad galay aad bidood awliya noqoto ugu yaraar heerkiina u shafaacaado adigu isku day inaad safiic noqoto laakiin aadna shafaacaa ka kaso am inta qadoomu wa hayashin min duunillaahi alla isukadiisa shufaacu waa u shafaacaa qul waxaad ku tiraa ma shufaad ka حتى هذين وحباب الجرين وحباب هين ما شفيع ما تكذبها. الله الله يسونها الشفاعات جميعا أمان. شفاعة الله وأسكله له اللو حاوسون هذه. من كل سماوات سبذا الله عن شيء هذه التصرف ثم إليه حج سترجعون الإذين علمتكم. مركسيش شفاعة هذا نجقا. وحد كذبة شاطعة كذبة. شفاعاته أخره ويبنتهاي. الشفاعة, الشفاعة, آخر الشفاعة العظمة نبي الله محمد. ولكن ee anbiyaad oo dhan inta looga aayaynaa noorgey ina la kala xukumo oo nin walba aanu meeshan ma taagna yeyo ee Wiilay Muhammad waaw waxay dhahi markaasu sujuudi wuxuu yiri nabiga gudiki aan garanayn baa la igu fasaxay markaasa la dhahi wuu نار تبى مركها ما هي الجنة دي إلا الجليو جل شفاع قادى كونا أنت, انت النار تل الجليو الله صادها دردكة موحدين تمرك النار تل الجليو نلان ما هي ويشيقيو رحلوا كلا نقل مركها يجوا النار تي كتيرة يلا شفاع قادى ولا جسوب حج ولا جسوب حج بس قال درة من الإيمان ولا صوب حج مرك الشفاع عودة ندماتهم الله سبحانه وتعالى يو أنت وده ما قلوا عاد كتر للي الله الله يسونا تشفعات الجميع له الله هو حاوسون الذي من كل السماوات استبدلها سيدي تصرف هذا يو الارض كاسها ثم إليه حق سترجعون اليدين علنو محكبدي ستجساه وإذا ذكر الله الله مركي لا شيء وحده والله إله إلا الله وليده إش مأزت والعيدي اليمن قلوا بالذين كويق القلبيا لكم لا يؤمنون أنهمين بلا خير تأنقون أنهمين وإذا ذكر مركي الذي نكون من دونه إذا موبين يسرب سرنا مركي الله كلي الله شوال الله إله إلا الله ولاه ويددي القلب قوادعيب علبا قبله مركي وح كلو سالامت وح كلا الله بولا واد غوران كان يحديثا او شيخو ااد وئيل قبا هادا تيدو شيخو فرح والله هو نفي عنك او نينك والله ويجوا والله بالله ويتبني والسلا سو كلا ويذاكرا الله الله, الله مركي لا وحده وكلي اسم عزت ويعيد يجمع لدرتي إل قلوب الذين لا يمنون ارمن بلا اخره اخر الا زمن ذكر الذين من دوني كسكيه إذا هو مقابل يجو يس subsidies مركب شارة سنين قلوا عاتر النبي صلى الله عليه وسلم فادي السماوات السماء كهي أبورة بغير مثال والأرض أرضا كهي أبورة يوم عالم الغيب وحمق كهي وجاي وشهادة يوم أنت عادي جو تحكمه بين عبادك أضمه هذا حضرة فيما شيء باتكل على حكومي كانوا يختلفون فيه كوي خلافة فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد الله لا إله إلا أنت دل جلال والكرم عيدك نشر النفس ونشر الشد وشيك نبيك هو هذا الوجود عيسو أروتي يا قلبي هذا الوجود عيسو شو حسوا هالجنة فاضل السما الله فاضل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد الله لا إله إلا أنت دل جلال والكرم الله وحده يا قلوب حاتر نبي الله اللهم الله فادير السماوات السماء ذكية أبوري بالغير مثالي والارض ارض ذكية أبوريهم عالم الغيب وحمق كي يوجي وش هذا توحد تحكم واتكل حكم بين عبادك أعطوه مها فيما شيء واتكوك حكم كانوا إهين يقتل فيرو فيه كويس كخلاف كو محكمة دهلكا بين ولا شوين أدونك الأول أبوحد أنت آمن محكمة دهلكا ولو أن الليل الذين اللي كويهدو أسرنا الله هذا لموزل دل ما في الأرض أرض ذا وح كوس عن جميع أندمان يوم مثله كل ميي وح أرض ذا شوقه ورنا والله الله هاي هذه وح كغته أيه وحكوه هاد اللي يوحك تلينه أدون كسيسة هاي له ولو أن اللي الذين كوي هذو سجنالها ذلموا ذل مسميه وقالا لها وقال الأرض أرضه وحكوا جميع عندهمان يوم مثله اللبلاب كي ومعه الله جدر لفتدوا به ويسكفر الله هاي مسوي العذاب عذاب ككيس عمر بيسكفر الله هاي يوم القيامة قيامة يوم كيس وبداء لهم بحاو من الله إلا حق يسواه الظاهرين ما شيء لم يكونوا آني أهل يحسبون كون ما ليس آني من بليني عمل كودي مرك أدينك شو جوا يسلقوا مناية مرك واليد العذابي ما بنبليني نب إن عقل كودك مين وفي عيني يمودني بدعال سلاس وكلا بدعالوا يسلق مين أول أول نك دمبيلها إيه جاهل كأه دمبيلها نك بدعيه وحمان قاناله بدعيه كدر شيء لكن loo sheegi kara laakin bidciiga labaano ninka waxii subku asa waxaana maleysanay inbu ala keheliya bidciigaas wabadah waxa u dhahiri lahum iyaga minallahi al-xaqisa ma shay lim yakunu an yalsadii uru bihi kuwa ku jacee aadka ceygaysan wa goor rabadka ma noo keentay aadab ma beddelay oo aadabka xaq u jira wa kali abu jaal ta zaqamulha barki liigeedna reed ba ku yaa muddaallahum wa ha ul lahir oo allah soo xadire sayatuma shay maanti si wa ciqaabtiye kasabu ay shaqaysteen waxaa xaq wa ku tag bihim iyada